رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط والمستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَلُ خَب فَ بطَّبِ وَلا تَأتُل أَمولَهُم إ أَموَالِكُم إِهُ كََ حُوبًا كَب وَإخِف فإن خفتم أن لا تقسطوا في نيتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تَعاونوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقاتِهِنَّ نِحلة فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ خِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبتَلُ الَتَمَا حََّ إِذَا بَلَغُِّكَ حَفَإِن آَسْتُم مِنهُم رُشْتًَا فَذِفَعُوا فَإِن آانَسْتُم مِنْهُم رُشْتًَا فَذِفَعُوا إلَيهِم أموالهم وَلَا تَأكُلُهَا إصَافَ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 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ارَكِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 وَنَ فِي بُطُونِهِم نَارًا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوصيكم الله في اولادكم لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ مِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ فَإِن كُنَّ مِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدوس من بعد وصية يوصي بها أودين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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الفوز ومن يعش الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب yall